الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله له لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان بعد فان اصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرب الامور محدثاتها كل محدثه بدعه وكل لمدات ضلاله وكل بلاوه في النار فصل في معاني سير الزو في في صيغ الزوائد فصل في معاني سير الزائدة انفص د نواك ا هم وزن مزيد يك معنيين مثل معناه شيء هل شيء نواط طبعا لا على سبيل الحصر أكيد زيادة رشوة وكلها إنك أحياناً بدينا لا تصريفها. يكمل سجله زوائد في مزيد في بحرف واحد رشبي هل سيوزن فعشان وزن كاني تأتي لعدة معان فعله ولازماء كيتة متعدي بهمزة وهي تصيير الفاعل بالهمزة مفعولا وانا أقدر بهم بفعله ما بقول بينها فيش تلعب ما هو قام زيدوا قام زيدوا نقول لازماء زيت فاعلتها. والله مكانت كانت كده صار فاعلكا أو كده فاعلكا كيتة مفعول بيه. أما أو كده تصيير الفاعل يعني فعله كبت كيتة شيء كيتة مفعول بهاي شيء بهاي همزة. فسيير الفاعل بالهمزة مفعولا فأقمت زيدا وأقعدته وأقرأته يسبب أن هنا قعد زيد قام زيد قرأ زيد ليس فاعل الأصل قام زيد وقعد وقرأ <تصفيق> فلما دخلت عليه الهمزة صار زيد مقاما مقعدا مقرأا كاتك همزة أخي تسريع وكاتك زيد بيتك خطسيا من العواف.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 صار بها متعديا لاثنين، وإذا كان متعديا لاثنين، صار بها متعديا لثلاث إن أقدر خدو مفعلي ولم يوجد في اللغة ما هو متعديا ل... لاثنين وصار بالهمزة متعديا لثلاثة إلا رأى وعلم دو... دو كلمة أم دو كلمة تنها أقدر همزة خدو سريان سي به ولا لن كرأى وعلم زيد هو وعلم زيد بكرا قلنا راى زيد علم زيد بالان راى زيد بكرا تمام علم زيد بكرا به راى وعلم زيد بكرا قائما اقراوا بيني زيد بكرا ابيته علما زيد بكر أبي. أشتوعني رأى زيد بكر قائما أو كهدوما في علبيه. أشتوعني بقولي أريت زيد بكر قائما. أعلمت زيد بكر قائما. بنو مني أعلمته كابي. أعلمت زيد بكر قائما. يعني أعلمته فعل فاعل. زيدا يعني أعلمت زيدا. كي فيها خبر من في دواء في في متواع علم من في دواء كشيء علم بزيد دواء به هو لاثنين أما معناه الثاني سيرورة شيء ذا شيء يعني صاحب الشيء سيرورة شيء صاحب شيء أو ذا بمعنى الصاحبة كألبن الرجل وأتمر وأفلس السبب أكسي قال لي ألبن الرجل صار ذا لبن يعني بتيشتر لبني نبوي ساهيتي وتمرن بل نالي أتمر الرجل يعني صار صاحب تمرن ونمنا للرزق وستوي ما استوى بشكنا لكي كان نيته قال يا قومي فلاجس مستوي مستوي مستقيم قال يا را نياران ايش مستوي في ضاله ابن الرجل يعني شيء صار صاحبه له مو معنى يعني في شتر نيبو دوه يدخالي و اثمل رجل يعني صاحبه و فلوسه هاي افلس الرجل صاحبه فلوس افلس افلسه بو اينش دي بو نماني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 <تصفيق> لا، حاجه ما نيزان حقيقه يعني يعني بو تكثير هات بيت ابرنا زمان سالث الدخول في شيء تمام عشان افعل دخول في شيء مكانا كان او زمان كاشم واعرق واصبح وامسى أشم يعني دخل الشام، أعراق عند دخل العراق، أصبح يعني دخل الصباح وأمس دخل المساء أي دخل في الشام والعراق والصباح والمساء. الرابع السلب والإزالة يعني هم زاد سليم السليم عندك يا عين فلان، كأقذأت يا هذا أوشتك أكيد تشوف، بوشك يا ون أشتك أكيد هو ما يقعه في العين <تصفيق> بس كهم زدت خس سري أبيت شيء أبيت اللعدين يوشش يعني إقذاء إلقائه فيها بس التقذية شو التقذية يعني في فاقد نويق تشاؤل لا نفوشو فلاشلوش لاني كتير كده خروج القذام من عين. يا إقذاء، <تصفيق> أقذئت عين فلان وأعجمت الكتاب. سوي عجمة يا عجمة كتاب أجد خط نقطة وشكاني زور ويتكل مو وخطين جوان نبي أو عجمة. حتى نقطة زوتي تيابي حتى يتكل تيابي زوتي تيابي. طالما جب خطين جوان بينوسي تيابي الله يعجمته. والابواع عاجمتوا يعني زياد الخراب في بعده طالما هم زكبيته هم زي سلب سوواكو قصصا يعني ظلمة يعني جارة طالما مش القصصا يعني عدالة فيتهم زي سلب يعني معناه كلا هو معنى عكس معناه الجساق هو فيتهم هم زي سلب يعني نهيشني ومعناه كذا فعلك هاي أي عن عيني وأزلت عجمة الكتاب بنقطي بكتيربي غيره نازل شو ميخوينتو؟ كنقطة داني لجأت إلى حاء بيت نازني حاء جيم خاء مثلا خاء دانا أعجبت الكتاب يعني شيء أزلته ما هو مبهم ويخطرج على الناس نقطة داني بويبوشيو؟ ميخوينتو؟ الخامس مصادفة الشيء على صفة مصادفة الشيء على صفة يعني وكل احمد كأحمدته زينا وأكرمتهم وأبخلتهم أي صادفتهم محمولة يعني بونه هناك سك بين هنا يعني في شروات صور النكرو يعني بيني وتعاملك هم بيني ينسيه كم جاء مصادف يكسلك يكسر يكسر يعني بخشدة يكسر شيء بخيله كسيك شيء كسيك يكسر خلافة مصادف أحمدته يعني وجدته محمولة وجدته كريمة وجدته بخيله باب خالته اي صادفته محمودا او كريما او بخيلا السادس قال يششم كاحصد الزرع كما شيء احصد وهو لازم وهي حصاده متعديه بهم زوجي لازم كاحصد الزرع يعني استحق الحصاد يعني اجتسر جامع أبيني ما شاء الله زاد واجلابوا عليه احصد الزرع يعني استحق الزرع وأزوجت هند هند فيجي يشتوى يعني كاتي شو كدنيات كاتي مالك يعني ما كدنيات وأي استحق الزرع الزرع الحصاده واستحقت هند الزواج السابع التعليل تعليل هو يكشف فيه كشفتين شتك فيش كشلك و كهدية يعني الشيء بخير بدرس بدرس بخير بدرس قصتنا كأرهنت المتعة وأبعته شتك فيها يعني بدرس يا أخي بويب تعريضني بس آهها عرضي شتك دا يعني أول شيء علي أبعته يعني عرضته يعرضته للرهن والبيع خسنارو خسنارو خسنارو خسنارو الله اشترينا الثامن ان يكون بمعنى استفعل بمعنى استفعل سأفعل بمعنى استفعله, استفعله هاته اعظمته كس يكابيني بقابلتي تفشاوض بمازنتي تفشاوض استعظمته بمعنى استعظمته يعني رايته عظيمه يعني وجدته عظيمة معنى إنه ويام ان يكون مطاوعا لفعله بالتشديد يعني فأفعل مطاوعي شي بيت مطاوعي فعله بيت نحو فطرته فأفطر <تصفيق> يعني رجوكم في إيش كان, كان دي مثلا وبشرته يعني مش ديم كذا فأبشر أويش دل خوش يعني يكسر لقل هناك كم من ذكي منا جابي مش ذكي من العاشر التمكين هيك كتير معناه أفعلشيا التمكين تمكين المدرسة كي بوق كسي كي برامدر أحفرته النهرة أحفرته يعني أحفرته له أحفرته النهر أي مكنته من حفره يعني واملي كان بتواني حفرك كا من <تصفيق> شخص خريشة حفرة اه اوت كده هو هو شيء وجد اينا كذا بالان امكنه يمكنهم من حفره بو احفر بمعنى التمكين له وربما جاء المهموز وربما جاء المهموز كاصله جرى وهيا افعل بمعنى شاتوا فعنها هلكوا ثلاثه كسر واسرى سراء و أسراء بيق معنى هذا شبالي سراءة الليلة شبالي أسراءة الليلة سراء كسراء و أسراء بوية السراء هناوى السير سارة لقض سراء فقشيا سارة لقض سراء تماشراء عقاة الليلة هادو كان قرشتنا بولا ميش يشان, يشان مطلقه سبون من سارة زيد في الليلة سيرا بلاموس السراها ربوشا سرا يعني قوي سيارة من السيج بلاموس السرا من الثدي أو الرجنتين كهلا شو ذا بيه كأوليس يعني ذهب بالليل وربما جاء المهموزك أصله كسرا وأساهدوشن ليجمعنا هاتوا سريت الليل وسريت به سريت الليلة وسريت به سرياً إذا قطعته بالسيل فقرآن نشهاته فأسر بأهلك لهود سبحان الذي أسرى بعبده ليلا أسرى بعبده ربما جاء المهموزك أصله يسأ حمزيلك الله بمتعدية سبحان الذي أسرى بعبده أسرى بعبده ليلة شهاته ب ب بتعديك له وبباكه. والله ما قال تماشي سريه دكان، فأسر بأهليك أبو شيء بمتعدي، بلازمي بلام سريت الليلة سريت الليلة بالازمان ده هاته بمتعدي. كوس سرا وأسر أحدو كان بمعنى بيك معناديا. وربما جاء المهموز كاصله شو المتعدية أيش متعدية بلام بباك. او اغنى عن اصله لعدم وروده كافلح ينهرك واستقيدت بلانشي استقيناها مثلا سافلح فلحناها افلح حبيب عليه فلاحي برام فلحناها وشونت من سافره بمعنى سفريه وامسفرناها او اغنى عن اصله لعدم وروده مثل استقيناها وعمنا جاي استقيدان شو تكلم بنكلا من هذا. وندر وندر مجيء الفعل متعديا بلا همزة. وندر يعني كم جار استوارؤادات مجيء الفعل متعديا بلا همزة يعني متعديش ببلا ماشي ببيع بلا همزة. ولازما ولازما بها يعني معه يعني أجر همزت خت سري لكن لازم لدينا لدينا لدينا لدينا لدينا لدينا لدينا لدينا لدينا لدينا لدينا لدينا لدينا لدينا لدينا لدينا لدينا الطركاني <تصفيق> بعض بندر نسلت ريش الطائر وانسل الريش ها هيك انسل ب ب همزه او كتبه لازم الله الريش يعني سقط لم يعني نسلت يعني اسقطت لو يعني, أنسل يعني سقط هو خيبه خيتك فرده خي وعرضت الشيء يسابون أجد اشتياق خيتر رو هو عرضته عرضت الشيء فلن أعرض الشيء أعرض زيد. الشيء شيء لازم بس احصد احصد تلك حصد حصد بس لازم لازمه وكببت زيدا على وجهه كببت زيدا يعني قلبته على راسه وكببت زيدا كبا يعني القيت على وجهه تسيل سدمي بخواني او هواء كبب فتكب. كببتو الإناع قابك دمو خارك دوا دائخة <تصفيق> من بابي قتل يعني كببته قلبته على رأسه وركبته وكببته زيدا كبا أيضا ألقيته على وشه بالطبع كانت همزا حيث سري لازم أكب زيد يعني زيد خويب دم دا كوت. خويب وأكب زيد على وجهه وهر وقشعت الريح السحابه قشعت يعني كشفت كاتك هور بانبيت هور كأوستير بق بعها هور كان بلوفيها يكشف لا تكشف الريح تكشف السحاب قشعت يعني كشفت الريح السحابة وقال له شو إني اقشع يقشع من باب نفع الريح السحابة وأقشع السحابة بلان خيط السري عليه أقشع يعني هوركان كان خوياً هوا قال الشاعر كما أبرقت قوما عطاشا غمامة فلما رأوها أقشعت وتجلت. هي جماعه سحابتن اه لا من شعاع نسيه غمامه الظلام وفي طابعه انسحابه نسيم على سري <تصفيق> كما ابرقت يعني لمعت يعني فاعل ابرقت هي غمامه ينسحابه من ظلامه لا يهن كما أبرقت ولم يدخل كتنيا في الشايفت خلق انا الزوز في يسنباءه غمامة قوم من عطاش قوميكي عطاش التينو ها هاولي هاولي داو... تلمع فلما رأوها كاتك جشنا لانه يجب ان وتجلت هناك اقشعر بانه يجب ان يكون هناك اقشعر بانه يجب ان يكون ان يكون هناك اقشعر بانه يجب ان يكون بس أبراقتيش، أبراقتيش أبرقت, أبرقت غمامة قوما، لرهناتي، وانية، أبرقت الغمامة للقوم يعني أبرقت خوي خوي لازمة أبرقت غمامة أبرقت غمامة قوماً لأصلد أبرقت غمامة للقوم فحذفت الجر وأوصل الفعل ومعنى أقشعت وتجلت تفرقت وانتشفت وهذا مثل في أن يظهر للمضطر إلى الشيء الشديد الحاجة إليه أمارة وجوده ثم يفوت ويبقى لذلك بحصة وزيادة فراج كثس محتاجه باش تك خليك فيه بقد وايلسيش ومثاليك ابو كشك او حالي به او مثال هنا وتر شاهدك اقشعتها كتك حمزوت السريع بوتشي بوت لازم حمزه خف ودسيبه لازم جاتي بيته من تعذيب بوبا لازم واجدهم واجدفع عليا فعلى يكثر استعماله في معنين معنى هي هي برام زياتر لمدو معنى بكار ديت هي كم التشارك بين اثنين فأكثر شركات الانيوان دوان يان لان. وهو أن يفعل أحدهما بصاحبه فعلا فيقابله الآخر بمثل كسر اشتيب كسر اكا ايش برام بدي رجلان يقتتلان هدو كان شرقا يقتتلان القاتل والمقتول في النار <تصفيق> بو كان او او اكو زيت لو هو قاتل يك كان محاول يك و كان يكون بو مشارك في الفعل بو ياثميشن الشردات لا يقتل لكن هو مقتول كسيله لولا لو او بوية التشارك بين اثنين فاكثره ان يفعل حد ما بصاحبه فعلا فيقابله الآخر المثال وحينئذ أقول وامان بني فعل هات فعل هات يكميا كن فاعل دون بيت مفعول وحينئذ فينسب للبادئ نسبة الفاعلية وللمقابل نسبة المفعولية دارس زيد عمرا باشا. ناصر زيد عمرا قاتل المسلمون الكفاره كبادئه المسلمون بوشيوا كامل لاولئك فاعل ابيت لكينه شيء مفعول برام لاهل الامن الروين نحوه اما وكوب اللغه هل كان قتالا كدويانا كدويانا فينسب للبادئ نسبه الفاعليه وللمقابل نسبه المفعوليه فإذا كان أصل الفعل لازماً صار بهذه الصيغة متعدياً فعل فعلك فعلك لازمه خستس الوزني فعلاً بتا متعدي نحو ماشيته سمشى لازم، ماشى زيد بالله أولاً ماشيته يعني أوش من قلقه ما بريخ ستوب يكو قرامه والأصل ماشيته ومشى ماشيته ومشى هدوشا بالله أولاً ماشيته لازم فاعل، وفي هذه الصيغة معنى المغالبة، الصيغة فعل مغالبة شتاية. ويدل على غلبة أحدهما بصيغة فعل من باب نصرة، ما لم يكن واويا الفائ ويدل على غلبة أحدهما من اجر مفعلة عف فعلة دروسكت دروسك أو كذا معنى كام غلب على الآخر ويدل على غلبة أحدهما بالصفة فعل من باب نصر أجر بيخدسل باب فعل ما لم يكن يعني باب نصر ما لم يكن باب نصر واو الفاء بانشين يعني فأكي واو نب أو ياءي العين أو اللام وعين كي ينلام كيشن بن ياء نب فإنه يدل على الغلبة من باب ضربة أو كاتب بابي بضر ماشي اكين بجاناكين نو كابو اقر معتل الفأبو او نصريه يعني شيء يعني اتمن سابقني اسبقه اسبقه سابقني فسبقته وانا اسبقه يعني حاج جايا ديه من هر من ليبانو بوشي اسبقه لابروا انها معتل الفاء نمعتل العين ونمعتل نمعتل اللام سبق الا معتل الفاء واوي الفاء معتل الفاء احسنت ا واوي يا اي العين بها يعني يا اي اللام بها او كاتي بابي شي ضربه. فانه يدل على الغلبة باب ضرب كما تقدم ومتى كان فعل دلالة على الغلبة كان متعدياً أجر فعلاء ومتى كان فعل دلالة على الغلبة كان متعدياً أو كاتبته متعدي يعني بومغالبة كاربيني أو متعدية وإن كان أصله لازمة حتى أصل كشيء لازم بي. وكان من باب نصر أو ضربة على ما تقدم من أي باب كان لهالشيء يا أخي تبى باب نصر أو باب ضربة همو مغالبة يا أخي دو بابا بمرجع معتلو الفاء بيت معتل يعني فاكي واويبي بيت واويبي يخيط السرباب يجي نصر أجل عين كيان لما كي بيا بونيخيطه باب ضرب بويش وأزاني كي غالي بس كده وثانيه ما الموالات معناه الدوم لا فعل موالات يعني بدواءك ذهات فيكون بمعنى فعل المتعدي وكو وك أفعلوا يا الصوم وتابعته بمعنى أوليته يعني أمره بروجي برشيد وبيان برشيد الصوم بمعنى أوليته بمعنى أوليته وأتبعته وأتبعته بعضه بعضا من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال أتبعه يعني هيدا كواليت يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان او ان ين ان يجب ان يجب بقدر يجب ان يجب ان يجب بيجري يجب ان يجب ما نوى يعني أتبعه بمعنى يكسر يعني ش... يعني آه... قازخانه تاخير كد ولا كده يا الشعبان الشعبان دا من باب اولى يعني اقرو جيب قلتها قازخانه قيني اينخانه كده سرتخانه كده والله اعلم فيكون بمعنى افعل المتعدي كواليت الصوم وتابعته بمعنى اوليته واتبعته بعض بعضه بعضا يعني بدو يقدا وربما كان بمعنى فعل المضاعف بالتكثير هذه جاري دد بمعنى شيء بمعنى فعله كضاعفت الشيء وضاعفته هو الشيء دد وتكثير وبمعنى فعل كدافع ودفع وسافر وسفرا السبع اشياء تبعني اصلي فعلها هذا يعني جوهري لكتاب الصحاح ده على شيء دافع الله عنك السوء دافع الله عنك السوء نقل بابي مدافعها تريد. هل بابي دفع دافع الله عنك السوء أي دفع قابو دافعش ببعنا شئتوا دفعها تبع إن الله يدافع عن الذين إن الله يدافع عن الذين, الذين آمنوا قابو أعبوا عن يدفع إن الله يدفع عن الذين آمنوا يعني لك أكلم دفعش إن الله يدفع عن الذين آمن، يعني, <تسوح> يعني هش الذئب هش ناره حكى بي خوي تعالى شيكا، جينا خوي تعالى مدافعناك كم دافع أبوشيا، بوكسيا كا يشيو سركه، مثلا. كابو دافع بمعنى معنا دفعها توكل جوه هذين الصحاحات الله، وسافر معنا سفرة سافر، فعلش معنا أصله هذوك السفرة. وربما كانت المفاعله بتنزيل غير الفعل منزلته شيء وارشي مفاعلة يعني فاعلة بشياتها بتنزيل, بتنزيل غير الفعل منزلته يعني ما بست أو فعلا يكهاته مثلا كي يخادعون الله يخادعون الله يعني أماه راسفة عليه. بلان بمعنى فعلي كيف جعلت معاملتهم لله بمن طوت عليه نفوسهم من اخفاء الكفر واظهار الاسلام ومجازاته لهم مخادعاته تمارسلنا تاويلك تاويلك جعلت معاملتهم لله جعلت معاملتهم لله بمن طوت يعني اوي لناخينا هاليانغت ولا كفر ووشي كافي شاني خلق يدنوكم مسلمان تعامل اكن او فعلا خوي خدعني اخو او انتهن خدعك لا تبلاين فعلا خدعوا الله. تعالش خدع الله وخايت علاش خدعي منكات وعلي ومجازاته لهم مخاد مخادعة نون رأي مخادعة ولا ما بس في شيء ما بس في كلمة كتلة كشيء كلمة كا ويعني يخادعون الله يعني يذنبون يخادعون الله يعني يذنبون وهو خادعهم وهو خادعهم يعني يعاقبهم مثلا بمشيوان تاويل يعني الان مخادعه او ان تعاونك يعني مخادعه كي تعالى عقوبك يتي بها مش في نظر نك نظرش بل هذا مخالف لعقيدة اهل السنة والجماعة وهذا تأويل فاسد لما كان عليه السلف الصالح خلاصه كتشيا ان الاستهزاء والمكر والمخادعة وما شابه ذلك من الله عقوبة من باب المجاز يعني بغل عقوبة ومجاز لأنه من باب تسمية العقوبة باسم الذنب من باب تسمية العقوبة باسم الذنب وقيل غير, غير ذلك فيها والصاب هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة ان نثبت هذه الأفعال لله تعالى هل هذه هاتبت إثبات أكين بقول تعالى كما وردت بذلك الكتاب والسنة الصحيح على ما يليق بجلاله وعظمته من غير من غير أن يثبت له اسم مثل يعني وهو خادعهم هل الله سبحانه وتعالى مخادع مخادع من حيث الاسم والعلم كابو لا اسماء الصفات ده سير شذيب رتشاوبك لي العلم العلم الاسم بلام على سبيل الإخبار لقى الفعل أبي أمس ش شذيب رتشاوبك لي هر صفتي هر اسمي صفة هر اسم خوينا على كتاب السنة إثباتنا وإشتقاق إجناك فيله لي إشفعلكه وإسمه في علم إشتقاقك بلام هر صفتي هر صفتي أجل نشغب بالكتاب والسنة معنى خلاف تيان أبي وكو يعني خداع وأمانة اشتقاق ناكره اشتقاق ناكره يعني اسمي مخاضعيا مستهزئة. مخاضعيا مستهزئة. أفعال أكيد. هاتشي اسم تيادرز ناك نحن خايت على مخادعين مستهزئين مخادعين مستهزئين طالما أفعالها تبي مستهزئة يخادعو هر شيء هتبي إثباتي كده كابو لي كم دا كيرشاني هات شيء اسم هتبي إثباتي كده نهت في هيجي اسمه بخزيت ناك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 اما أبونا مناع يقولي يا صانع العالم يرحمنا مثلا هرش الأما ترقب كذبها شد لا كسلف بما بدعاء النكذوة أجر كذبة كلابيت كذبة الشام ده لا بيجوازه كذبنا كأبو اجر وكو إخبار بكاليبيني وكم إخبار نك وكم جايج الكذني عالم مناع بخوي تعالى أمر درسته بويا إلا عبارات السلفة عبيني لا أي ابيني عبيني بون الصانعين بخوي تعالى بكر هنهار. مثلا موجد و اسمي شنيع اسمي علامنيع على سبيل الاخبار اما اواني او نواني كوانيين معناه معناي خلافي شنتين معناه شاك شنتيه. مثلا مستهزئ مثلا مكر يمكر ماكرون ماكرون بخيط على بكار نايت حتى على سبيل الاخبار إلا الا مقيدا إلا مقيدا يعني بوننا يمكروا يمكر معنا لقد التقييد كيا بكاري يعني ببي التقييد بكاري يعني أما بالناس الفعل فعلش كشيء كنيا الله يستهزئ أبل يستهزئ بكاري بيني كشيء كنيا شو كنثبت له صفة الاستهزاء بعلم صفة الاستهزاء كش يليقو تليقو بجلاله كوابو من غير أن يثبت له اسم علم فلا يقال ماكر ولا مقادع ولا مستهزئ تعالى الله عن ذلك يقول الإمام المخيم رحمه الله تعالى فلسبة الكيد والمكر ونحوهما إليه سبحانه وتعالى من إطلاق الفعل عليه تعالى والفعل اوسع, أوسع. فعل مجالة يهي هم ويكي قالوا فعل تعالى إثبات كي ما دم كتاب ده هاتوى هو من الاسم ولهذا أطلق الله على نفسه افعالا, أفعالاً لم يتسمى منها باسماء الفاعل بمن ساراد اي يا على انا اراد بي كناي مثلا شاء شاء واحدث ولم يسمي نفسه بالمريد والشائي أو والمحدث كما لم يسمي نفسه بالصانع والفاعل والمتقن قلت أنا ناوي المتقنية فاعلني الفاعل صانعني ناوي الصانع أتقن وفعل وصنع شن دين الشتسيشات وغير ذلك من أسماء التي أطلق أفعالها على نفسه كما قولي المقيم قيم بك بويا فرق لبين أفعال لقل أسماء بكريبا تابد أسماء عالم أسماء عالم بس أولها ونقبل كذا كتاب السندة وزيادة جنافة وناشتون الله اشتقاقه بكيت ولو معناه خرافي شتانة وكو صانع وقالق وكو صانع وفاعل ومتقن وانا كوابو <تصفيق> الله وربما كانت المفاعلة بتنزيل غير الفعل منزلته ومش برقية لسلوي أم مؤلفة لسلما نهجي أهل السنة نرشد لأسماء الصفات وإن كانت لي شباس من قد كا ديارة لسلما مشربي صوفي ومذهبي صوفية شو؟ والله عالم. فعل يكثر استعمالها في ثمانية معان. لهشت معنايا ذات ردة. تشارك أفعال في اثنين منها. تدواني مشاركي مشارشي أفعالها. همان معناة فعل أبوهما التعديه. كقومت زيدا وقعته سقامة زيد قاعدة زيد. كلي قومته بمعنى أقام. والإزالة شن أفعل إزالة هبو فعالش جربت البعيرة يعني نخو مشتركي مشتركين جربيها جلبيها كجودة كلا نخوشي بيست بيس كسور بناو كمالك زيك أو أنا در أو كده جرب ين قريه ين قوليه لو أنا علاش والإزالة كجربت البعيرة يعني أزلت عنه الجرابة وقشرت الفاكهة يعني توجي توجي مي وكم جذوة مي وياك بيني في الشاي وخذت ووجدو بتوخى وترى يعني توخلكي وترى قشر ألي قشرت يعني أزلت القشرة أي أزلت جربه وأزلت القشرة أما أمدو معنايا هم لا أفعلها هم لا فعل شيء وتنفرد بستة طلع عندك معناها يا هي لفعلها يا لشينيا لأفعلني التكثير في الفعل التكثير في الفعل كجولة وطوف يعني كان زور بقره جوله بقى يعني بروى بيت بروى له شو وطوف وطوفة يعني بيت بروى له ما نشنا له ما نشنا بالسورة أكثر الجولان والطوفان التكثير في الفعل جالي تكثير في الفعل مانع جالي تكثير في المفعول مانع جالي تكثير في الفاعل أو المفعول كغلقت الأبواب غلقت الأبواب يعني شندر داخل سوا بس يوسف أو يعني امرأته عزيز مصر غلقت الأبواب يعني يعني غلقت أكثر من باب شندر داخل سوا غلقت الأبواب بلن أقدر غلق غلق البابه أو كأتعريب بوشية تكثير في الفعل أو في الفاعل تكثير جديد الإبل كموتة الفاعل وبركت يعني وبركت الإبل موتت يعني كثرة فيها الموت يعني بركت وشتركت ها رجالة سيكي داني دوان سياني مردوها موتت الإبلو يعني وشتركان مردن يعني قرية انتكو أنا؟ قرية انتكو دي. أو موتت الإبلو وبركت أي اناخت بركت يعني دا دانيشتن وشترك أقا دانشتو أو بركت الإبلو كابو أستا. أعتقدوا أشتركوا دوان وسيا وشكىش تبي أكل دانش تأصية. هو بركة. هو بركة. أعتقد إن هذا نا أشتركان يقبل أشتركان هو التكثير في بركة الإبل يعني. يعني اسم جنسة. اسم جنسة. يعني اسمي جمع اسمي جمع يعني اسمي جنسة قبل لبيرني حقيقة اسمي جنسة اسمي اسمي جمع كانه وَخُلَيْ بِرِمْتِهِ اسمي جمع ما سمعنا جمعيتها يا, يا. أخي اسمي جمعي جنسية يعني شو نسمع <تصفيق> اسمي جمع اسمي جمعي وحاديش معناها واسمي جمعي شش معناها جنسينش معناها اسم جنسي جمعي واسم جنسي أحادي كابو إبل وانني والله أعلم إبل اسم جمع ناوي كابو جمع بلان مفرد شينية يان إبل ابابيل أبابيل يمتلكشوا حفظة سأبابيل اسم جمع بلان اسم جمع مفرد شينية بس إبل آية اسم جمع يا اسم جنس الله أعلم نبي رمي كموتت الإبل وبركت يعني أكزيادا لأوشتريك أو التكثير في الفاعل وثانيها سيرورة شيء شبه شيء سيرورة شيء شبه شيء كقوس زيد يعني الزيد في قوسي لاتفشتيك شميوة قوس زيد وحجر الطين حجر الطين حجر يعني قراء هبو بشي ببار وكوشي لاتوا وكبلي لا اي صار شبه القوس في الانحناء والحجر في الجمود يعني بردك يعني قرك الرقبوه بوته برد لا رقيده وكو بدواه وثالثها نسبه الشيء الى اصل الفعل كفسقت زيدا زيد في فسقت والتفسيق يكي نسبته الى اصل الفعل او كفرته او كفرته كفسقت زيدا كفسقت زيدا عفوا او كفرته يعني نسبته الى الفسق او الكفر نسبه الشيء الى اصل الفعل ورابعها التوجه الى الشيء رو اشتك برو ايت وجيت أي توج... وتوجهت الى الشرق او الغرب اكو حديث ثقلات يشرق بقى... فعلا لا ش... شي... وغير. تستقبل قبله ولا <تصفيق> ولكن, ولكن. لكن بالخبلة... ببول او غائط ولكن شرق او لكن ولكن شرح شرح حديثه حديث توجهت الى الشرق او الغرب خامسها اختصار حكايه الشيء اختصار حكاية الشيء وان اختصار ذكر البيت كهللل وسبح ولبى وأمنى <تصفيق> أصلا جملا لا اله الا الله هلاله هلاله وسبح ولبى وامن هل كان هلل خوينيه هلل ستتباره تباره <تصفيق> تباره ها لام لام. توا <تصفيق> توا يعني عبيني فعله. بس فعله كنا بيشن حرف بيت شوارب بيت هل ليش شوارب توا وسبعة شوارب ولبا شوارب مشكلين يعني لا إله إلا الله وسبحان الله ولبيك وأمين أمانة حكاية أمانة جملة سيدك إلى جات يغري لبيك علي لبا أمين علي أمنة يعني تحكي ما يقال ولبيك وسادسها قبول الشيء كشفعت زيدا يعني قبيلت شفاعته زيد تير دارد لي أكاد كال لي أكاد بوكسي كتير شفاعتك توصوتك هاتو أري شفعت زيدا تواول برش زيد وازمشتك يعني قبوله وربما ورد بمعنى أصله أو بمعنى التفعاله ينجاري واحد يفعل بمعنى بمعنى أصلي ين بمعنى بمعنى تفعل كولا ولا وتولا كولا وتولا يعني سولا يعني ولا لقلت ولا يقمعناه وفكر وتفكر يس فكر فكر فكر الثلاثي المجرد ولم فكر أحد بمعنى فكر وفكر وتفكر يقمعناه فكر تفكر يقمعناه أو بمعنى تفعل وربما أغنى عن أصله لعدم وروده يعني جاري وهي لعدم وروده كعيره فما شكسو شيء عيره إذا عابه يعني كسيق كسر كسيق عيب لكسيق ذلك وتعيره وعجزت المرأة عجزت ثلاثة مجرد كناتو مزيد فيه بحرف واحد عجزت المرأة يعني بلغت السن العالية ان أقل ثماني او أو كاتشي عري عجزت المرأة وشيء لبيك وكف ايديك لبيك اللهم لبيك لبيك مفعول مطلق لبيك يا ابن الحسن مفعول مطلق لفعل محذوف مفعول مطلق لفعل محذوف والتقدير البي دعوتك يا ربي والتقدير ألبي دعوتك يا ربي تلبية بعد تلبية تلبية بعد تلبية ألبي ألبي دعوتك يا ربي كلبية بعد تلبية ان يجري بونكاي تو ادم واي فرودجار بردوام يك للدويه بون تنكل لبب لب بالمكان لان معنى لب بالمكان اقام به سبون من لب زيد هنا يعني اقام به ولزمه لبى لان بى بمعنى الاقامه واللزوم لب بالمكان اي اقامه به ولزمه ولبيك اي لزوم لطاعتك كثري لبيك يعني من دوام من سطاعتي اي لزوم لطاعتك كابو يستلبيك مصدر منصوب بلان اي باش اخوي اقل لبيا اي اي أكشيا سأل أثمان لبّيك لان با با يأيك هاتو. انجا كافي كشي لغالهاته خوي أقر كافك اللابي ببراين لبّينا وشي مثلنا برمكاتي دلاوة زم كافكوا وتلبّيك كواب أصل كلمك خوي لبّينا بمعنى الإقامة يأكا بو تثنيا أمش أسلوبك لا أساليب آربي بتثنيا يقصدون بتثنيا التكسير أو ليه ببريك جاربيا جار لدوائي جار يعني دو جار دوبارة دو جار جار لدوائي جار يعني بتكسير وهو مصدر منصوب ثنيا على معنى التأكيد مفعور مطلق منصوب علامة نصبه ليا لأنه مثنى لبيك وحذفت النون للإضافة نار لبينك لبيك وهو مضاف الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف اليه فائدة في يديك هل هلا سل لبيك لبيك وغيرها من المصادر لبيك وغيرها من المصادر التي سمعت مثنتا التي سمي التي سمعت مثنتا <تصفيق> هي مصادر هي مصادر هي مصادر قصده من تثنيتها التكثير لا حقيقة التثنية سلبيك ما بس الدوجيرنية دوجل بيك نعم يعني بردوان. التكثير لا حقيقة التثنية موفق بارك الله خيرك وصلى الله عليه وسلم